سيماً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إننا سلك الإخلاص بالقول والعمل والمتابعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أبشر أيها الأخوة حينما أتيتم إلى بيت من بيوت الله ترجون ما عند الله جل وعلا ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكه سيارة تبحثوا في الأرض عن مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجتكم فتحفوا الملائكة بأجيحتهم حتى يصلون عن السماء فعندما ينتهي المجلس يرجعون الى الله جل وعلا فيسألهم سبحانه كيف وجدتم عبادي فيقولون وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك فيسألهم المولى راوني فيقولون لا فيقول كيف بهم لو راوني فيقولون لكان أشد لك تمجيدا وأشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا فيسالهم المولى جل وعلا وماذا يسالونني فيقولون يسالونك الجنه نسال الله الكريم من فضله فيسالهم المولى وهل راوها فيقولون لا فيقول كيف بهم لو راوها فيقولون لكان أشد لها طلبا واما يستعيدون فيقولون يستعيدون بك من النار اللهم اجلنا من النار فيسألهم المولى وهم رأوها فيقولون لا فيقول كف بهم لو رأوها فيقولون لكانوا اشد من هربا فيقول المولى جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم لا إله إلا الله فيقول ملك من الملائكه يا رب فيهم عبدك فلان إنما آتا لحاجة فيقول المولى جل وعلا وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جاسم فاسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات العلى ان يكون هذا المجلس من هذه المجالس ايها الاخوه محاضرتنا هذه الليله بعنوان انك لا تهدي من احببت وهذه جزء من ايه في سوره القصص يقول جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الايه ايها الاخوه من عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى علي قال يا رسول الله ان عمك هالك يعني على وشك يموت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي كان عمه ابو طالب يحرص على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان قريش اتوا قال محمد ان ابنك هذا اذانا سب وسفاح وسفها احلامنا اكفنا شره ابعده عنا فاتى يناصحك يا محمد اذيت قومك سبت الهتهم فقال يا عم في بعض الاثار يا عم والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه فقال يا ابن اخي اذهب فاعمل ما شئت فوالله ليصل اليك فعندما اخبر بوفاه عمي او اوشك على الوفاه اتاه يقول يا عم يا عم قل كلمه واحده احاد لك بها عند الله يا عم قل كلمه واحده احاج لك بها عند الله وكان عنده جلساء السوء عنده ابو جهل وابو لهب وغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمه واحده قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله وهم يقولون اترضى عن مله عبد المطلب اترضى عن مله عبد المطلب يعني اترك دينك دين اباك قال بل هو على مله عبد المطلب ومات على هذه الكلمه لم يقل لا اله الا الله فقال والله يا عم لا لك الله ما لم انه عنك فانزل الله جل وعلا فيه ونهى بعدم الاستغفار لعمه أعظم نعمة هيها الإخوة ينعم الله جل وعلا بها على عباده وإن كانت نعم الله جل وعلا لا تحصى ولا تعد يقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم أيها والله. لو وقفت مع نفسك تتأمل في نعم الله جل وعلا فيك ما قدرت تحصيها لكن أجل نعمة ينعم الله جل وعلا بها على عباده هي نعمه الهدايه لان الهدايه هي، الاخوه اذا تغلغلت في قلب العبد عاش سعيدا قرير العين قريبا من ربه قريبا من الناس لا يجد في دنياه ضنك ولا هم ولا غم لماذا لانه قرب من مولاه جل في علاه ومن اثار هذه النعمه الا وهي نعمه الهدايه النجاة من عذاب الله ودخول الجنه ويكفيك ايها الاخ الغالي ان الهدايه تنجيك من عذاب النار يقول جل وعلا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا ونادوا يا مالك ولا يقضي علينا ربك هذه أمنيتهم إن الله يقضي أرواحه يقول نريد الموت لأنهم يعلمون لا فكاك ولا نجات من النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لماذا ماكثون قال جل وعلا لقد جئناكم بالحق اي القران والدين والهدايه الربانيه لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم كانوا تاركين مضيعين ولم يعلموا ان سرهم ونجواهم فضلا عن ان عن ظواهرهم مسجلة محصاة عليهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون فكل شيء مسجل عليك هذا كتاب ينطق عليكم بالحق انكم ما نستنسخ ما كنتم تعملون ويقول جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقول سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليض فحذر عك الله من النار النار منزل وغل الكفر كلهم طباقها سبعه مسوده الحفر جهنم ولظى من بعدها حطمه ثم السعير وكل الهول في سقر وبعد ذاك جحيم ثم هاويه تهوي بهم ابدا في حرم السعر فيها غلاظ شداد من ملائكه قلوبهم شديدة أقسى من الحجار لهم مقامع للتعذيب منصدة وكل كسر لديهم غير منجبري سوداء موحشة شعثاء مظلمة دهماء معرقة لواحة البشر فيها العقارب والحياة قد جمعت جلودها كالبغال الدغري والحمور هذا أيها الإخوة شيئا من عذاب جهنم إذا اهتدى الشاب إذا اهتدى العبد وسار على طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا بإذن الله من هذه الأهوال وما فيها من الأغلال وما فيها من السلاسل نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم ووالدينا من النار وجميع المسلمين أما أسباب الهداية وما أدراك ما أسباب الهداية فكثيرة ولعلنا نأخذ شيئا يسيرا من الأسباب ومن المعوقات التي تحول بين الهداية ومن الثمرات التي يحصل عليها المهتدي في دنياه في وقت قصير نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة من أسباب الهداية أيها الاخوه التوبة الى الله وهي السبب الأول أول سبب يا من تريد الهداية وأعظم سبب لتحصيل هذه الهداية يتوبه إلى الله إذ لا يهدي الله من لا يتوب إليه فإذا كان مقيما على الذنوب عينه وأذنه ولسانه في الحرام يقول الله هديني وهم مصر على الذنب لا يمكن هذا لا بد ان تتوب الى الله لا بد ان تقبل الله وابشر الله فان الله جل وعلا قد بين لنا ايها الاخوه بعض الامور التي تجعلنا نتوب الى الله جل وعلا فاعلم رعاك الله أنك ان كنت تريد الهدايه فلا بد ان تتوب الى الله لك يا اخي الغالي اذا تبت الى الله فان الله جل وعلا يفرح بك لا اله الا الله عبد ضعيف يفرح بك المولى والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم كان على راحلته بفله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايقن بالهلاك فاستظل تحت شجره فعندما استيقظ واذا بخطام ناقته عند راسه فمسك بزمامه وقال اللهم انت ربي وانا عبدك أقطع من شده الفرح فالله يفرح بتوبه عبده اشد من هذا الرجل براحلته بلخ الغالي اعلم انك لو تبت الى الله فان الله جل وعلا يحبك لا اله الا الله والله العظيم ايها الاخوه انه لشرف عظيم ان العبد يحبه مولاه ولو سال سؤالا هل تحبون الله وش الجواب شرايك تحبون الله اجيبوا ما ما فيها كلام اكيد مقرين اننا نحب الله لو سالت سؤال اخر طيب الله يحبكم تقولوا ان شاء الله الله اعلم صحيح طيب ليش جزمت قبل شوي نحب الله ولحين تقول الله اعلم طيب الان هاجاك الباب الذي يحبك الله جل وعلا عن طريقه وشو ذا الباب باب التوبه باب التوبه يا الاخوه اذا تبت الله يحبك الله يقول جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالوردة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه من من في السماء ثم ينزل له القبول کیال نسأل الله الكريم من فضلك وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في هذا السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه من في السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض نسأل الله السلامة والعباء بل من البشرات أيها الاخوه أن العبد لو تاب إلى الله صادقاً في توبته فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبه الله أكبر ماذا ترجو أخي الغالي؟ من ذنوبك انها تغفر يقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا تاب توبه صادقه وامن وقر الايمان في قلبه وعمل صالحا برهن على الايمان بالعمل بس لا ثم اهتدى استمر استمر على الطريق حتى يغفر الله بها تغفر الذنوب بل من البشارات ايها الاخوه الاكارم ان العبد لو كان صادقا في توبته فان الله جل وعلا ما هو بيغفر ذنوبك بس لا افضل يبدل سيئاتك حسنات الله اكبر ذنوبك اللي انت تسويها في الخفايا ما يعلم بها الا الله ذنوبك الذي تصر عليها صباح مساء ما يعلم بها إلا الله يغفرها لك نعم لكن أصدق في التوبة يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا, إلا من رب الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وش النتيجة فاولائك يب ومن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً وش عدت حتى سيئات تبدل حسنات وبعض شوي, شوي خلنا فكر خل هادنا شباب على اكيد أنهم معقدة شوي خلنا نخل راحتنا توححنا شباب ابو عشرين سنة ابو خمس وعشرين سنة ابو ثلاثين سنة وخالحنا سر الرجال أنت يا مطوعه جاينات حيش أنت بتعقدنا. يا اخي خاحنا اخي شبابنا يا شيخ لا جاء تزوج الواحد منا وجاء عمره خمسين لك على المره خلاص طيب معك صقر اخوك معك صقر تخسر خمسين سنه ما معك والله ما تدري تطلع المسجد ولا ما تطلع فياخي الغالي اياك اياك ان تسوف ما دام الفرصه فتحت لك فاغتنمها فربما لا تفتح لك بعدها فاحرص رعاك الله احرص اخي الغالي على ان تتوب الى الله جل وعلا هذا بدايه طريق الهدايه تتوب وتقلع عما كنت عليه لأنه لا بد من تخليه قبل التحليه الجيت هذه يا إخوان لو فيها زيت فقط قلت ما أحد احد الاخوان الله يجزيك خير ساعطني فيها بصف فيها ما يعطيني اياها بها زيت مستحيل يجي يغسلها ثم يجيب لي ما صافي فكذلك القلب إذا كان مليء بذنوبنا ومعاصي وتبيت تحط فيه ما لها مكان أصلاً مليان لازم تطلع طلع طلع حل خل خل خل خله يطلع لا يبقى في القلب شيء فإذا خليت المكان صار فاضي الآن حلّه من الحلاوه حلّه بالقرآن حلّه بالصلاة حلّه بالرّ الوالدين حلّه بالصلاة الارحام حل هذا القلب بذكر الله حل هذا القلب بدمعه خشية من الله وغيرها من الأعمال الصالحة سيأتي بعضها بعد قليل الشهاد من هذا كله فلا بد بداية الطريق لا بد أن تتفوق ومع هذا يا أخي الغالي يا من أسرفت على, على, على نفسك بالذنوب والمعاصي ناداك الله ولا في أحد معصوم من الذنوب والمعاصي يا إخوة ومع هذا ناداك الله جل وعلا ما هو بنداء قاسي عليك لا نداء رحمة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 إنه هو الغفور الرحيم. لا يقول واحد. طيب ما دام الله غفور رحيم؟ ليش تشدد عليها؟ طيب يا أخي. قال الله غفور رحيم طيب. وأنت تقول لازم التوبة. آه، صلّى الله غفور. الله بيني غفور رحيم. صحيح. الله بيني غفور. لكن إقبال بعدها. ونبوء إلى ربكم. لنابع من الرجول. وانبوا إلى ربكم واسلموا له إذا اردت الهداية فانب إلى ربك وارجع ثم المغفرة أيها الاخوه بين أن الله جل وعلا بي قال اني لغفار تاب آمن عمل صالح ثم اهتدى لكنك تفعل المعاصي والتخلف على الصلوات وتعقو الوالدين وتقطع الأرحام وتلعن وتسب وتستهزئ بالناس وتقول الله غفور الرحيم لا يا أخي الله شديد العقاب أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم آية في ليلة كاملة قام ليلة كاملة بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله غفور لمن تاب شديد العقاب لمن أعرض إياك أن تكون من المعرض الفضيل ابن عياض أيها الإخوة كان منقطع الطريق تاب الفضيل كان منقطع الطريق ومرت عليه جارية في يوم من الأيام فعجبت وتتبع حتى عرف منزلها ويوم ظلم الليل ذهب الفضيل يريد بيت هذه الجارية وكانت بيوته في ذلك الزمن وانتقار من بيت إلى بيت ومن سطح إلى سطح حتى لم يبقى بينه وبين البيت اللي في الجاريه إلا بيت أو بيته وإذا رجل قلبه معلق بالله يتلو كلام الله والفضيل قلبه معلق بمن مجاري. بهذه الجاري وإذا هو يقرأ قول الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ويردده ويبكي يردده ويبكي دخلت الكلمات في قلب الفضيل قال بلان بلان تبت الى الله ثم رجع واختبأ في في يعني في مكان وإذا بقول صاحب القافله أصحابه لا تذهبوا فيأتيكم الفضيل بن عيار فيقطع, في في فيقطع عليكم الطريق ويأخذ قافلتكم فهرج عليهم الفضيل قال أنا الفضيل بن عيار تبسي الله اذهبوا فلن اتعرض لكم آية واحدة غيرت مسار حياته عبد الله القانبي كان ممن أغلق عن نفسه بشرب الخمور والمعاصي والمصائب وفي يوم اللي هو جالس على عتبة بيته وإذا بشعبه رحمه الله ومعه طلابه مجمع غريب وناس واجد وخلف شيخ فاستغرب ذا الجمع ويوم تجاوزوه سأل له واحد هذا من هو؟ قال هذا شعبه؟ قال من شعبه؟ قال شعبه محدث قال كيف محدث؟ قال هذا يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعندما دخل شعبه المسجد حول الطلاب دخل عبد الله قنبر عليه وتخطى الصُل حتى وصل إليه. ثم قال يا إمام، وكان شيعب رحم الله، مطرق الرأس، قال نعم. قال حدثني، نظر شكله، ما هو بشكل حديث قال اذهب، استمع الحديث، فوحدثك. قاعد تحدثني, تحدثني ولا؟ ولا ماذا؟ كم مع سكين؟ سحبها. تحدثني ولا طعنك؟ ما فيه؟ الآن ما عاد فيه ما خرج. أما تحدثني ولا عندك؟ قال لا حدثك إيش ما حدثك؟ ولكن عطى حديث وقع في الصميم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت دخل الكلام هذا في قلب مباشرة رجع مباشرة إلى أمه قال يا أمي لا تعصَّحَ بيعطِهم الطعام يقولهم من صاحبكم ليسوا صحيحكم الذين تريدون، ترى مع ذلك أخوية لكم، أطلع، طلع مباشرة من العراق إلى المدينة، يبي يخير، إلى المدينة، طيب شو عنده، ذهب إلى المدينة مباشرة، يطلب العلم من دليل مالك بن وبنائناس، جلس عنده 16 سنة يطلب رجع بعد بعدها إلى العراق حتى يكمل العلم عند من، عنده شعب، يخوان ترى نسيت، ترى فيه جوائز، فيه بطاقات شحن، سينا نذكر في فشحن قلوبكم بال بالإيمان وشحن جوالاتكم بالبطاقات. فركزوا معي بارك الله فيك. أشهد من هذا وأنصتني. إيه رجع ما ال... شاء الله عليه فركز. رجع إلى شعبة. عندما وصل إلى شعبة. عندما وصل إلى العراق يكمل علم عن شعبة قالوا توفي شعبة قبل يومين وما روا عن الحديث الواحد. إنما ترك الناس من كلام من النبوة الأولى. إذا لم تستحي زادال كندي كان مطرب مغني كان صوته جميل مرة على عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله فقال له كلمة قال ما أحسن صوتك يا زادال صوتك جميل طيب سكت وراح لا قال ما أحسن صوتك يا زادال لو كان بكتاب الله لا يزين صوتك لو في بالقرآن ثم صرف فرفع عزادال رسول قال من هذا؟ قال هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا يقول؟ فقال يقول ما أحسن صوتك لو كان بكتاب الله فكسر الذي بين يديه ثم لحق ببن مسعود حتى مات أيها الاخوه الاول الأول الفضيل تاب بآية والثاني تاب بحديث والثالث بكلمة أنا وان كم من الآيات نقرأ كم من احد نسمع كم من نحضر ولا قلب يعي ولا عين تدمع نشكو يالله الله قسوة في قلوب. فاصدق مع الله جل وعلا في توبتك واقبل إلى الله وابشر بالفرج من الله جل وعلا ومن اسباب الهدايه ايضا العلم العلم الشرعي وطلب العلم سبب انك تهتدي على هذا الطريق لان الله جل وعلا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورا إذا ما كان عندك نور بالعلم ما عندك نور يبد نور تبصر به ألا وهو العلم الشرعي والعلم هذا وين تحصله في مجالس العلم بحضور عند العلماء حتى في قراءة كتب أهل العلم حتى تجمع هذا العلم وعلم أخي الغالي أن الذي يخشى الله هو أعلم الناس يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء <تصفيق> واللي عنده علم ما هو مثل اللي ما عنده علم يا أخوان يقول جل وعلا قل للي أستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما هناك مقارنة ابدا ويكفيك يا أخي الغالي شرفا أن طالب العلم أتى الصحابه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نطلب العلم قال ما اتيتم الا لذلك قال نعم قال ما مرتم على شجر ولا على حجر ولا على مدر الا استغفر لك فابشر ايها الاخوه اتيتم من بيوتك الى بيت الله ترجون ما عند الله فانتم في طلب علم اخلصوني لله وابشروا بالخير من الله ما مرتم على حجر ولا على شجر ولا على مدر ايطيل الا استغفر لك فالعلم ايها الاخوه من أسباب الهداية لأن الذي يعبد الله على غير علم فيه شبه بمن؟ بالنصارى لأنك تعبد الله على جهل لكن اذا كان عندك علم ولا تعمل به ففي الإنسان شبه من اليهود لأن عندهم علم لكن ما عملوا به غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى نعوذ بالله لكن أي أخي الغالي تعلم العلم وعمل به واعلم أن هذا العلم نور لك وشرف لك أي أخي الغالي ومن أسباب الهداية أيضا الإيمان الإيمان الصادق يقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم والايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان ولا يثبت ايها الاخوه من كان في قلب ايمان الا من ثبته الله على هذا بالعلم وبالايمان الصادق واليك بعض المواقف قصه مرات فرعون أنزل الله جل وعلا فيها آية تتلى إلى قيام الساعة مرت أكبر طاغية فرعون في, في النار وهي في الجنة عندما علم فرعون أنها مؤمنة بالله جلدها وضربها حتى ربطها بأربعة أوتاد وتدين في قدميها وهو تدين في يديها ومنعها الماء فيرسل الله ملائكته اتشرب من الماء فعندما اوشكت على الهلاك سالت الله سؤالا واجابه الله جل وعلا على طلبها يقول جل وعلا ضرب الله مثلا للذين من امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه شوف الهمه العاليه يا اخوان ما قالت ابي بيت في العفان ولا بيت في المكان الاخر لا ولا في الرياض لا لا طلبت بيت عظيم بعدين ما قالت أبي في المكان لا قالت رب ابن لي وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه قال العلم اختارت الجار قبل الداء. من الجاء؟ الله. ابن اللي عندك يا رب، بيتهم فيه، بيت في الجنة. الله أكفار. ماشطت بنت فرعون. هذه الماشطه شغلها تكد راس بنت فرعون. وفي يوم من الأيام ويتمشط راس بنت فرعون، سقطت المدره المشت سقطت من يديها. قالت بسم الله. قالت بنت فرعون، أبوي. لأن فرعون يدعو ربو قالت لا ربي ورب أبي كله قالت والله لو أخبيرها ابي قالت أخبيري الآن خلصنا ظهر الحق ما عاد منها فعندما أتى بها فرعون هل لك رب من غير قالت ربي وربك الله ترجعين قالت أبدا ولا أرجع عن ديني وكان لها أربعة أولاد تخيل موقف أخير قال قال اوقدوا نارا فاوقدوا نارا قال أتوني بقدر فاتوا بقدر قال جعلوا فيه زيت فجعلوا فيه زيت حتى غلى الخد وغلى الزيت انت تخيل الموقف امامك العام و الام بطبعها رحمه باولادهم قال أتوني باكبر اولادهم جابوه ترجعين عن هذا الدين قالت لا والله ما ارجع قال ارموا ولدها امامها في القدر فرموه حتى خرج عظمه من لحمه وهي تنظر قال ها ترجعين قالت والله ما أرجع شوف الإيمان جابوا الثاني وفعلوا به مثل ما فعلوا باخيه الثالث مثل بقي الرابع الرابع وش رضيع في حضنها ترجعين ولا نجعله مع اخوانه قالت والله ما أرجع واخر تتمسك به ويأخذونه تتمسك فرحمها الجبار جل في غدانه فانتق الله هذا الطفل قال يا امه اصبري فانك على الحق يا امه اصبري فانك على الحق فصبرت الام اخذ هذا الطفل ورمه مع اخوانه شفت تحمد الطفل الصغير فخرج من عظمه من لحمه فقالوا ترجعين او نجعلك مع اولادك قالت والله ما ارجع ولكن لي طلبا واحد قال وما هو تجعل عظامي وعظام أولادي في قبل واحد قال وهذا لك علينا من الحق فعندما أسئل عجب أيها الإخوة عندما أسئل يابن نبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه صلى الله عليه وسلم مررت برائشة ممت رائحة عجيبة رائحة عطر فسأل جبين يا جبين ما هذه الراحة قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولاده الله أكبر الإيمان يا الإخوة يحتاج إلى صبر الاستقامة والهداية على دين الله تحتاج إلى صبر نهي مدة صلاحية شهر وشهرين وسنة وسنتين وخلاص لا الهداية لابد أن تكون ثابتا تسأل الله الثبات وتستقيم على أمر الله حتى تلقى الله حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذه الامه واجهوا العذاب ضرب وجعل سنة الجزر على ظهر عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج رأسه شج جبينه عليه الصلاة والسلام ومع هذا ما تزعزع عن دينه ثبت عليه الصلاة والسلام هذب أصحابه ما تراجعوا عن دينهم حبيب بن زيد شاب ما يقارب 17 سنة حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب بكتابه إلى مسيلمة الكذاب عليه السلام طريقي عليه السلام يعني ترى معدى الراجل ترى مسيلمة يذبح ويرفع حبيب بن زيد انا يا رسول الله ويعد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرتين انا يا رسول الله ويعد أنا يا رسول الله قال خذ كتابي وعليك السلام يعني تره بيقترك ذهب حبيب بن زيد عمره 17 سنة راح حبيب بن زيد إلى مسيلمة عندما وصل واعطى مسيلم الكتاب فرح مسيلم الشاب مصابج سنة كم جلده على طول يعترف نبي وخلص. قال إيه هذا اشهد ان محمد رسول الله قال نعم. قال تشهد اني رسول الله قال لا اسمع في اذني صمم ماني تقول قال تشهد ان محمد رسول الله قال نعم اشهد ان لا إلى الله وأن محمد رسول الله قال تشهد رسول الله قال ما في صمم انا اسكر ما عد مره ثانيه قال جيبوا عند العمود واصلبوه اصلبوه جيبوا جلاد اجلده ما في امل قال جيبوا السياف قال يا هذا لأنه جمع ربعه قال الغلم هذا جلدتين وبيعترف اني نبي وخلاص وهم ناس محمد ومع هذا عندما اتى في هذا الموقف قال تشهد والله إله الا الله نعم قال تشهد محمد رسول الله نعم قال تشهد ان رسول الله قال لا أسمع في ذني صمم فأتى الجلال السياف وقطع يده تخيل حي مربوط قطع يده الدم يصم تشهد أن لا يلقى نعم محمد رسول الله نعم تشهد أن رسول الله لا أسمع في ذني صمم يده حتى لم يبقى نصفه كومه في الأرض ونصف على, على هذا حتى أوشك على الهلك. اللهم نبيك عن السلام اللهم أبلغ نبيك عن السلام، ثم فارغت روح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، قال وعليك السلام يا حبيب بن زيد، وعليك السلام يا حبيب بن زيد، ثابت حبيب زيد عمره 17, 17 سنة، بعض الأشياء يقول أنا ودي أصلي المطوبة، ودي يا أخي، بس ما بيحت هزابي، ما بحد يقوله يوم مو سوسي وري رجع تغير ترى الوضع سبحان الله، هذه أشياء خفيفة ترى ما تضرك، والله يا أخي الغالي أنه شرف استقامتك على دين الله والله نتاج على رأسك أنك تستقيم على دين الله والله العظيم من الهداية راحة في الدنيا وطمانينة ثم راحة في الآخرة في جنة عرضها السماوات وتمسع والله الكريم وغيره من مواقف الصحابة ولو أن الوقت يضيق بنا أيها الإخوة لذكرنا كثيرا من هذه المواقف من أسباب الهدايه أيضا يا اخوان كل يوم اصلا كل يوم عندنا تدرون عندنا كل يوم ننسى الله ان الله يهدينا 17 مرة؟ احنا ما ندري لا لا ولا ما تدرون اللي عليه مده مشحب هذا عليه على هبطاقات طيب يعني الحين صار فيها عدد ال اللي عليه مده مشحب يا اخوان عشان ما خلكم معي الخط شوي خلنا نطلع البطاقات جولاتكم سووا ولا مبالي ولا زينت ولا كوكتيل طيب كلش ماشي طيب <تصفيق> هاي يا أخي اللي يعرف كل يوم قعد كل يوم سبعة عشر مرة تقول تسعى الله ان لا يهديك تسعى الله ان لا يهديك تسعى الله إنه لا يهديك لكن ما أدري لأننا اخذها عادة ما ندري أنا الحين بذكركم بهنا واحد هنا اثنين ما شاء الله داشوه تحضرك الرب اثنين هاي بصوره في الرب جميل صح انت كل كنت... اهدنا الصراط المستقيم يا رب هدينا الطريق الصحيح طيب منو طريقه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم طيب من هم ذال الذين انعم الله عليهم قال جل وعلا فيات اخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بس لا. وحسن أولائك رفيق كلنا في ما تعال ولا تفضل فأنت كل يوم تسأل الله أن هديتك ما تدري لكن من الليل يا أخي الغالي إذا جيت تقرأها استشعرها يا أخي استشعرها حتى يكون لها أثرًا في قلبك فالدعاء يا إخوة سلاح معطل وهو من أسباب الهداية ادعوا الله دائما في سجودك اللهم اهدني اللهم يشعر صدري النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل أول ما يفتتح دعاء تفتح يقول اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني تنف فيه من الحق بينك انك إنك تهدي من تشاوي إلى صراط مستقيم وبين دعاء الوتر دائم في المناء وش يقول لي ما؟ اللهم اهدنا في من هديت هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدنا في من هديت فأنت دعو الله جل يهديك في من هديت يا أخي الغالي اسال الله جل وعلا أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يوفق لطاعته والتقرب إليه والله أخي الغالي كلما الى الله كلما تسعد في دينك ودنياك وأوصيك بدعاء أليح على الله جل وعلا به وأن ساجد تقول فيه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربني إلى حب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربني إلى حبك فنسأل الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين من أسباب الهداية أيضا أيها الإخوة المحارعة والصلاة مع الجماعة الله جل وعلا يقول في سورة البقرة في أول سورة ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ها وش عالي بعد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم يمفقون فحرص على صلاتك واستشعر وقوفك بين يدي الله لا تصلي صلاه سورية أنت موجود وقلبك برا شغال في الدنيا ما احنا بعزم عندنا لليل مو احنا بنروح الرياض والحلال ما ودي جبتها طعام والموتر متعطل بموجه الورشه بعضهم ما يجي يشغله في الصلاة من يوم كبل يلا هبلع الحلال ما جبتهم والموتر بموجه الورشه وفلان يوم ما كلمته ويستعجل صرات عشان يكلم رهيزه ما بروح للسوق نجيب ع وجيب ع خذ خذ كثير من احتياجات الناس كل نوح احتياجة في الصلاة فسبحان الله يا أخي الغالي إذا وقفت بين يدي الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني قال صلي صلاة مودة يا أخوان إذا صليتوا العشاء الآن نسأل الله يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى نصلي صلاة العشاء إذا صليت العشاء فصلي صلاة مودة قلت ترى الفجر بسلم عليه الله يتكلم طوع جاي جاي بيه هنا ذل لكن صلى الله طول عمرك في طاعته لكن القص من هذا كله أن الإنسان يصير قلبه حريصا على صلاته يعني إذا صلّت العشاء قل هذه آخر صلاة فإذا صلّت الفجر قل هذه آخر صلاة الضر بالصلاة عليه إذا صلّت الظهر هكذا كان السلف يفعلون أحدهم يصلي إذا صلّ صلى يسقط الطرف المسجد ما درى إحنا هو في تتفاخ ورا وفقعت إحنا نصلي اتفرت المسجد كله لا مرح مركب ليه احنا صوره بس واقفين واذا كنا صلى الله اكبر يسهل امام في ركعة ما يجيبه ويسلم يا رب احنا تامين ونقصيد لا ان شاء الله تامين يا رجال لا تامين ان شاء الله ما حسن ما حدره من الجماعة كلهم يا حد الاخوه يقول صليت في مكان وراء اربعة صفوف اربعة يقول تركنا ركعة وسلمت يا اخوان نقصد لا لا ما بدي. ما حسن يقول تناقشنا لو احنا نقصدنا ركعنا كامل صار عن نصلي بدون حضور القلب إذا صار الواحد يكبر قاعد يفكر في هذه المراوح وفي هذه اللمبات يخل مروح هذه المحطة موخنها شوية كان زيان يجي هو كم قدمة؟ سبحان الله يخايل في الفرشة يخي شفت الرأس مر شونها قائلة يقزل. لا تنشغل يخايل العمود يخي شوف هذا اللون هم حطين بستارة كذا كان مع شما نشوف رجال إيمان ونوقع يفكرني في أي شيء ما لها علاقة فيها. انت أنت في صلاتي يا أخي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يكتب للرجل ما عقل من صلاته يعني ترى عند صلاه المغرب يمكن ما كتب لك إلا سجدة بس والباقي باقي رحيز عليك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا جاه اهتم بشيء قال أرحنا الصلاة راحت. حين إذا صلاة بالإمام مطول رحلة من الصلاة يا إمام، ترى كسرت لدينا، خلصنا، نطلع نحن في الروح، نوعنا سبحان الله، خمس دقائق ولا عشر دقائق جعلتها لله، صار وراك أشغال، فتموت وتخلي أشغالك، ما خلص اصلا إذا دخلت بيت الله، فادخل بقلب ذليل متذلل، خاضع لله جل وعلا، يرجم عند الله حتى تجد صلاتك لله، إذا سجدت فلا ترفع جبينك من سجودك، وأنت في نفسك حاجة، من امور الدنيا او من امور الاخره الا تسال الله جل وعلا وانت ساجدا لا تذهب للناس وتسالهم الحاجات اسال رب الناس الناس تسالهم مره يعطونك ثنتين يعطونك ثلاثه يعطونك اربع يعطونك يا رجالتك اش حسنه اعطاناك الاول والثاني والثالث الرابع تركت طوته لكن الله جل وعلا يغضب من العبد الذي لا يساله تساله مره ومرتين احيانا الله ورد في الحديث ان الله يؤخر جابه عبده ليسمع الحاها في دعاه يا رب يا رب يا رب فيا في اخي الغالي ادعو الله جل وعلا بقلب حاضر ادعو الله يهديك ان الله يجعل صدرك ان الله ينور قلبك ان الله يختتم حياتك بخير ان الله يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله ان الله يجعلك من عباد الصالحين المصلحين ان الله يجعلك بارا بوالديك ان الله يجعلك صالحا مصلحا ادعو الله يا أخي لا تقول صغيز فيه ناس هداهم الله على على أيدي أطفال أبو سبع سنوات ثمان سنوات أذكر لكم قصتين في هذا الموقف ولد يصلي مع الجماعة عمره سبع سنوات. ولا صلى الإمام وقال وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ وَدَآمِنْ يَفْلَصْ أَزْعَجِ الجماعة اليوم الأول قال يا جماعة في واحد هنا أزعجنا قال فيه غرائي من أني يصلم عن الله هديه لقد أزعج قال زين ويوم وقت من الأوقات سلم على الإمام ما يبده يسلم الولد طالع في يوم الأيام الإمام قال السلام عليكم في الله السلام عليكم في الله يجي سوي أبيك جلس الولد يوم أنت الإمام من التسبية قال تعالي ترك في واحد عندنا في المس قال أنت قال في واحد عندنا في الله آمين ناس أجنى. قال ما اللي قال اللي طيب ليش قال يا مطول أبوي بعتنا في جنب ما يسمعني يقول آمين. يا رب يجي يسمعني يقول آمين. يا رب يجي ذهب الإمام وجماعة المسجد علم من بعض الجماعة وراحوا له يا فلان السلام عليكم كيف الحال طيّل يا أبو فلان قصة كذا كذا كذا قال وشو تقول قال كذا ويأخذ ولده يحتضن يقول والله العظيم ما أتركه المسجد في مبني. فهذا الله جلع وكان من المواضبين على الصلاة مع الجماعة ثم يا أخي الغالي أن تركت تاكسي لبيت الله الله اللي أكرمك وفضلك على غيرك بعض الناس معاه مشلول على فراشه ما يقدر أنت معافى في جسدك تمشي وتجي في مسجد يا أخي الغالي، الله جل وعلا انعم عليك بهذه النعم أنت تشوف غيرك عمى أنت تحرك يدك غيرك مشلول أنت تمشي على غيرك يدفع بعربية يا أخي هذه النعم والجوارح تحسب أنها بتروح عليك هدر. والله العظيم منك ستحاسب عليه يقول جل وعلا اليوم نختم على أفواغهم وتكلمنا يديهم تخيل يدك الآن هذه، هل لك الآن؟ والله العظيم أنها بتشهد لك يوم القيامه ولا لك؟ هذه اللي بنتحركها. اليوم نختم على وتكلمنا. يد...